ان يقذف فيه في التابوت فقذف فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذ ياخذه عدوون ليواعدون والقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله؟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 وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَكُونَ أَوَّلَ مَن أَلْقَى قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً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 ولأصليب أنكم في جذوع نخل ولا تعلمون لأي نا أشد عذابا وأبقى قالوا لن يؤثرك على ما جاءنا من البيانات والذي فطرنا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 جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أم أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا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 وَوَاعدْنَاكُمْ جانب الطُّورِ الْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ والسلوى كُلُوا مِنْ طيبات مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فيحل عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هوى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 فَقَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن رَبِّكُمْ أَمْ أَرَدْتُمْ أن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ من ربكم فَأَخْلَفْتُم مَوْعِدِي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زينة القوم فقذفناها, فقذفناها فكذلك القى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي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 ما تدعنا به أزواج منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى